فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ خُذْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ كبرناه وقطعنا أيديهم وقطعنا أيديهم وقلنا حاجة لله ما هذا بشرا وقلنا حاجة لله ما هذا ولا يكون من الصاغين. قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليه وأكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فخرف عنه كيده.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 قبل أن يأسيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترثت من تقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون